ل وَلَا تَأْخِرَتِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَئِن مَّدَّتْ كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاه 14 nta سال می کو لو م Samba one mm -hmm. إِلَّا الْبَلَاوُ الْمُبِينُ أَلَقَدْ فَضَّلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا <تصفيق> فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَة پسی فیل اِف رو کی فکن بت